A story of a crime A tragic but inspiring tale A manhood of its prime You know you had a dozen sons Well now that's not quite true But feel no sorrow, do of grief He would not want you to There's one more angel in heaven There's one more star in the sky Joseph will never forget you It stops but we're gonna get by There's one less place at like our table There's one more tear in my eye But Joseph, the thing that you stood for Life, truth and light never die. When I think of the last great battle A lump comes to my throat It takes a man who knows no fear To wrestle with a God. His blood-stained coat was tribute to His final sacrifice His body may be passed to speak for his soul in paradise There's one less place than our table There's one more tear in my eye The Joseph, the things that you stood for But truth and light never die Carve his name with pride and courage Let no tear be shed If he had not laid down his life We all would now be dead طيب شكرا ورحب باستاذ الأدمينية رب يبارك حياتك أستاذنا صوت الحق مرحب بيك ومنور الروم إذن أحبائي المباركين اليوم سيكون موضوعنا خاص بالإعجاز العلمي في القرآن وحيث نهتم بهذا الموضوع ليس إلا لنعبر للأحباء المسلمين بأننا إذا ما تناولنا موضوع الإعجاز العلمي في القرآن فإنما الهدف الأول والأساسي هو أن نصلط الضوء على ما يطرح من هكذا مواضيع حتى تتاح الفرصة للأحباء المسلمين بأن يسمعوا أيضا الرأي الآخر ويمعنوا النظر وبالتالي تكون لهم فرصة أن لا يخدعوا مرة أخرى بعد أن خدعوا المرة الأولى إذن سلام مجددا إلى جميع الأحباء رب يبارك حياتكم جميعا مصليا إلى الرب القدير أن يبارك جميعا ويستخدمكم لمجد اسمه وامتداد ملكوته المبارك العظيم اليوم بنعمة الرب القدير سأناقش معكم مقالة للدكتور زغلول النجار هذه المقالة كتبت في جريدة الأهرام بتاريخ 13 يناير 2003 التي وضعها تحت عنوان كبير هو من اسرار القرآن في باب قضايا وأراء وقد ادعى سيادته بأن هناك إعجازا علميا في القرآن في سورة الزاريات حيث يقول القرآن في سورة الزاريات 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تاني ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يقول الدكتوري هذا النص القرآني إعجاز علمي وسأعرض لكم ما كتبه أهم ما كتبه في هذه الجزئية في جريدة الأهرام وبعد ذلك نقدم ردنا المتواضع على هذه الجزئية يقول هذه الآية الكريمة جاءت في الخمس, الأخير في الخمس الأخير من سورة الزاريات وهي سورة مكية وآياتها ستون آية بعد البسملة التوكيد على الزوجية المطلقة في كل الخلق انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الزاريات تسعة وحين نتذكر أن هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا وأن فكرة عموم الزوجية حتى في الأحياء لم تكن معروفة حين ذاك خلوا بالكم من التعابير التي يستخدمها الشيخ النجار حتى يضلل بها من يقرأ له يقول أن فكرة عموم الزوجية حتى في الأحياء لم تكن معروفة حين ذاك فضلا عن عموم الزوجية في كل شيء حيث نتذكر هذا نجدنا أمام أمر عجيب عظيم وهو يطلعنا على الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير كما أن هذا النص يجعلنا نرجح أن البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول إلى الحقيقة وهي تكاد تقرر أن بناء الكون كله يرجع إلى الظرة وأن الظرة مؤلفة من زوج من الكهرباء موجب وسالب فقد تكون تلك البحوث إذن على طريق الحقيقة في ضوء هذا النص القرآني العجيب ثم يواصل الشيخ زغلول النجار ويضع هناك عنوان في مقالته ويضع هناك عنوان في مقالته هذا العنوان اسمه من الدلالات العلمية للآية الكريمة يقدم لنا الدلالات العلمية في هذا النصر القرآن يقول في قوله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الزاريات 49 تأكيد على قاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء والجمادات بمعنى أن الله تعالى خلق كل شيء في زوجية حقيقية وأن هذه الزوجية ظاهرة عامة في كل المخلوقات وعلى جميع المستويات من اللبنات الأولية للمادة إلى الإنسان وما فوق ذلك من وحدات الكون وأنها سمى من سمات التناسق والتناغم والتوافق في الخلق وشهادة ناطقة بالوحدانية المطلقة للخالق سبحانه وتعالى عاوزكم تركزوا معي في الجزئية دي لو سمحتم يعني انا أقرأ لكم فركزوا معي لو سمحتم يقول تلك الوحدانية المطلقة التي تؤكد أن الخالق سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه وهو الذي وصف ذاته العليا بقوله الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سورة الشورى 11 كما وصف هذه الذات العليا بأمره الواضح الصريح إلى خاتم أنبيائه ورسله صلاة ومن ثم إلى كل مؤمن بالله أن يردد في كل وقت وفي كل حين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا أحد سورة الإخلاص من واحد إلى أربع وهذه الزوجية في الخلق يعني ماذا يريد أن يقول النجار أن كل شيء مخلوق اثنين اثنين معدى الله إذن هذه يعني إعجاز قرآني شوفوا الله بيقول بس أنا اللي واحد لكن كل الكائنات اثنين اثنين خلوا بالكم من الكلام لو سمحتوا خلوا بالكم من الكلام لو سمحت وهذه الزوجية في الخلق الناطقة بوحدانية الخالق سبحانه وتعالى تتجلى لنا في المراحل التالية خلاص الرجل سيذكر لنا المراحل التي تتجلى فيها هذه المعجزة يقول واحد الزوجية في الكائنات الحية من الإنسان إلى الحيوان والنبات اثنين الزوجية في الخلايا التناسلية الزكرية والأنسوية الزوجية في النطفة الزكرية التي قد تحمل صبغي التذكير او صبغي التأنيس عجيب هذا الرجل أربعة الزوجية في الصبغيات الموجودة في نواة الخلية الحية 5- الزوجية في حاملات الوراثة المورثات او المورثات او الجينات الموجودة على كل صبغي من الصبغيات 6- الزوجية في بناء الحنض النووي 7- الزوجية في ترابط القواعد النايتروجينية الأربعة البانية لسلميات الحنض النووي الدي ان اي تمانية الزوجية في ترابط جزء سكر الريبوز وهو جزء عضوي مع جزء الفسفات وهو جزء غير عضوي لتكوين جدار جزء الحنضة النووي دي ان اي طبعا الأحباء المسلمين ممكن قدام التلفزيون البعض منهم بيتفرج على زغلول النجار وهو يقول هذا الكلام تلاقي الواحد, الواحد منهم فاتح فمه وينظر بس كده يعني لو تخيلين شكلي كده هو بصوا كده في زهول ايه ده حمض نووي في القرآن عجيب عشرة الزوجية في بناء البروتينات واضاضها حداشر الزوجية في الجزيء بشقيه الموجب والسالم اتناشر الزوجية في الزرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة paths وإلكتروناتها التي تحمل شحنة سالبة 13 الزوجية في الجسيمات الأولية للمادة وأضاضها أي في الوجود والعدم 14 الزوجية في اللبنات الأولية للمادة وأضاضها أي في الوجود والعدم الزوجية في المادة ونقيض المادة أي في الوجود والعدم 16 الزوجية في شحنات الطاقة الموجبة والسالبة 17 وأخيرا الزوجية في كل من المادة والطاقة وهما وجهان لعملة واحدة ولجوهر واحد يشير إلى وحدانية الخالق العظيم أعطانا 17 جزئية الشيخ زغلول النجار والآن يواصل ويقول ويستطيع المتأمل في الكون؟ أن يستمر في هذا السياق إلى ما لا نهاية ليؤكد على حقيقة الزوجية في كل أمر من أمور هذا الكون دقة أم عظمة ذلك شهادة بأن الوحدانية المطلقة هي لله الخالق وحده لا يشاركه فيها شريك ولا ينازعه عليها منازع فهي من صفات الواحد الأحد الفرد الصمب الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم يضع لنا عنوان الشيخ زغلول النجار اسمه الزوجية في الكائنات الحية خلاص الزوجية طبعا احنا لسه بنسرد فقط يا اخوة ما قال الرجل انا الان اقرأ فقط لكم فكر زغلول النجار ثم بعد ذلك نبدأ في الرد الزوجية في الكائنات الحية يقول هذا عنوان وفي التكاثر الجنسي قد يتم الاخصاب في داخل الجسم او في خارجه أما الكائنات الحيوانية الأكثر بساطة فتتكاثر بالانشطار او بالتبرع او بالتجزء او بالتجدد بين قوسين التراكم او بالتوالد العزري اي بدون اخصاب ويعرف كل ذلك بالتكاثر اللاجنسي وقد يتبادل الحيوان الواحد كل النوعين من التكاثر في دورة حياته ومن معرفتنا بالزوجية في كل من اللبنات والجسيمات الاولية للمادة نستطيع أن نجزم بأن صورة من صور الزوجية تتم في حالات التكاثر اللاجنسي ونحن نرى الزوجية في كل صورة من صور الخلق من أدق دقائقه إلى أكبر وحداته حتى يبقى الخالق سبحانه وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه ونرى كذلك وحدة البناء في الخلق تجسيدا لوحدانية الخالق سبحانه وتعالى فلكل جسيم في الزرة جسيم نقيض وهذه الجسيمات ونقائضها تكون المادة والمادة النقيضة وسبحانه إذ قرره هذه الحقيقة الكونية فقال عز من قائل ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الزاريات 49 وهي حقيقة لم يدركها علم الإنسان الكتبي إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين وورودها في كتاب الله المنزل على خاتم أنبيائه ورسله من قبل 1400 من السنين يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الخالق أحباء المباركين كانت هذه أهم المقتطفات التي تهمنا من مقال الدكتور زغلول النجار عن هذا النص القرآني لسورة الزاريات 49 الدكتور زغلول النجار الذي دائما يوقع نفسه في متاهات وهم الإعجاز العلمي وهو يعلم تماما أنه لا إعجاز في القرآن وقبل أن أبدأ في الضربات القاضية بنعمة المسيح أود أن ألخص نظرية الشيخ الزغلول حيث أنه يؤكد ويصر أن الله عندما خلق الموجودات الجمادية والنباتية والحيوانية بكل أشكالها فإنما خلق من كل شيء زوجين من كل شيء وهو ليس فقط يؤكد وإنما يصر أيضا على هذا الطرح ويسميه إعجازا علميا وعود على بدء نضع هنا النص القرآني مجال البحث هنا أمامنا يا ريت واحد يحط لنا الزاريات 49 حيث يقول القرآن ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون لعلكم تذكر الضربة القاضية رقم واحد نبدأ الآن في تحليل هذا الكلام ونرى إن كان هناك إعجاز في هذا النص أو لا الضربة القاضية رقم واحد يقول القرآن في سورة النساء واحد يا أيها الناس اتقوا ربكم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 الذي خلقكم اي من زوجين لا من نفس واحدة النساء واحد اذا الشيخ زغلول النجار يضرب القرآن في مقتل في سورة الاعراف 189 يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة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 خلقكم من نفس واحدة أين الزوجية يا شيخ زغلول النجار في خلق الإنسان احنا لسه في البداية يا رجل في سورة الزمر 6 في سورة الزمر 6 خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام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 إذن الضرب القاضية رقم واحد القرآن يناقضك تماما يا شيخ النجار حيث أن الكل يعرف أن الإنسان بالذات حينما خلق لم يخلق ذكرا وأنسة وإنما خلقه ذكرا فقط ثم بعد ذلك أخرج منه الأنسة بدون تذاوج إذن نظريتك تسقط وأولا أمام القرآن الضربة القاضية رقم 2 استحوا دكتور مسلم يعلق على الآية وهو الدكتور محمد شحرور حيث يقول استحوا معي هذا اللينك فتحته معي عشان نكون مع بعض فتح معاكم اللينك طيب اللينك أمامكم وأنا سأقرأ مقططفات من هذا اللينك الذي أمامكم للدكتور محمد شحرور فلنأخذ هذه الآية على سبيل المثال لنفهم حلقة من حلقات وجود البشر على الأرض تبدأ الآية خلقكم من نفس واحدة أي أن أساس الخلق أحادي دون قانون الزوجية ماذا يقول الدكتور محمود محمد شحرور كلام خطير يضرب نظرية النجار في مقتل وهو يعلق على نفس النص القرآني خلقكم من نفس واحدة أي أن أساس الخلق أحادي أحادي يا شيخ زغلول أين الزوجية أي أن أساس الخلق أحادي دون قانون الزوجية فعندما وجدت الحياة على الأرض وجدت خلية واحدة تكاسرت عن طريق الانقسام الذاتي لا عن طريق التلاقح الزوجي وبعد ذلك تطورت وحيدة الخلية هذه لتصبح كثيرة الخلايا مع اختلافها بالنوع يعني الرجل يأتي بكلام اسلامي وكلام علمي في نفس الوقت الكلام العلمي علميا بعيدا عن الدين يقولون أن الكون بدأ بخلية وإن كنا نختلف مع هذا الطرح ولكن إن كان النجار يستخدم الأسلوب العلمي فلماذا لا يأتي بهذا الكلام العلمي إذن خلقكم من نفس واحدة أي أن أساس الخلق أحادي دون قانون الزوجية فعندما وجدت الحياة على الأرض وجدت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 لماك الطعامية يصحصح أكثر ماشي اوكي افتحوا معي اللينك ده افتحوا معي اللينك ده لو سمحت هذا اللينك من شبكة النبأ المعلوماتية حياة المخلوقات المائية اسرار سلوك وخفايا يعني نقدم للشيخ النجار من بيته لا نأتي من الخارج يقول يقول عن الانقسام الزاتي لبعض الكائنات غير الزوجية وبعد أن تمكن العلماء المتخصصون بعلم الطبيعة من وصف أنواع عديدة من المخلوقات المائية وآليات تكاثرها وطرق حصولها على الغذاء وأماكن استيطانها تحت سطح المياه وهذا ما يجعل من البديهي القول أن هناك مادة أطلق عليها اسم الدا الداياتومات التي تحوي حبيباد اليخضور الكلوروفيل الذي التي تنطف ضوء الشمس لتصنع منه بالتفاعل مع الماء الموجود حولها سكر العنب وتطلق الأكسجين فيتحول السكر فيما بعد وفق آلية معقدة إلى أنواع معينة من البروتينات الزيتية هذا وتتكاسر الدياتومات بطريقة الانقسام الذاتي للخلية طبعاً كلكم فهمين يعني انقسام ذاتي للخلق يعني مفيش زوج مفيش اتنين كل واحدة بتنقسم انقسام ذاتي يقول لا أحد يستطيع أن ينكر أن الأميبا أن الأميبيا مثلاً ليس فيها ذكر وأنسى أين أنت يا شيخ النجار من الأميبيا لا أحد يستطيع أن ينكر أن الأميبيا مثلا ليس فيها ذكراً وأنسى وأنها تتكاثر بالانقسام الذاتي فأين الزوجية يا هنا يا شيخ النجار إذن هذه كانت الضربة القاضية رقم 2 الضربة القاضية رقم 3 تناقض النجار مع نفسه تناقض النجار مع نفسه وبس حبيبكم تركزوا معايا كمان في الجزئية دي عشان تسمعوا ما الذي يقوله هذا الرجل؟ يعني يضع النظرية ثم يضرب نفسه يضع النظرية ثم يضرب نفسه يضرب النظرية نحن نعرف أن الانقسام الذاتي يا إخوة للكائنات البسيطة أمر يعرفه طالب الثانوية ولذلك وحتى يخرج النجار نفسه من هذه الأزمة الواضحة قال في مقالته التي ورحتها لكم الآن جملة سازجة ومضحكة في آن واحد ماذا قال النجم اسمعوا ماذا قال أما الكائنات كاثر بالانشطار أو بالتبرعم أو التجذب أو بالتجدد أو بالتوالد العذري ويعرف كل ذلك بالتكاثر اللاجنسي وقد يتبادل الحيوان الواحد كلا النوعين من التكاثر في دورة حياته انا لا اعرف هل هذا الرجل يخدع من يخدع من الدكتور زغلو النجار كيف اذا يعني في البداية تقول انه زوجية مطلقة في كل الكائنات ثم تأتي وتعترس في مقالك انه للأسف هناك بعض الكائنات ليست فيها زوجية أنا لا أعرف طيب إذا كنت تعترف وتنقض نفسك بنفسك الآن أنه لا زوجية ثم يقول عبارة تنصف كل مقاله ماذا يقول في كتاب في في مقالته يقول ومن معرفتنا بالزوجية في كل من اللبنات والجروجية نستطيع أن نجزم بأن صورة من صور الزوجية تتم في حالات التكاثر اللاجنسي من أنت حتى تجزم بدون دليل ومن أين أتيت بهذا الجزم فقط لأنك تريد ذلك أنت تدعي أنك رجل علم وغير المعقدة التركيب كيف تتكاثر بالانقسام الذاتي وانت في مقالتك أكدت هذا الكلام بل وأضفت فقلت تتكاثر بالانشطار والتبرع والتجزء وقلت أي بالتوالد العزري وقلت أي بدون اخصاب بعد كل هذا يا رجل تقول بأنك تستطيع أن تجزم بأن صورة من صور الزوجية تتم في حالات التكاثر اللاجنسي أين هي الزوجية عليك بالدليل يا رجل انا أعرف أنك في ورطة عليك بالدليل ليس مجرد كلام أنت تعرف أن العلم يؤكد أنه لا زوجية في هذه الكائنات البسيطة ومع ذلك أنت تجزم بوجود الزوجية إذن أنت ضد العلم وضد نظريتك وضد القرآن أي تناقض غريب هذا يا رجل الضربة القاضية الرقم أربعة وهي ضربة موجعة للشيخ النجار الشيخ النجار كان يقول الله فقط هو الذي ليس له ذكر وأنسى العالم هذا لوحده عالم الله الألوهية ليس فيه ذكر وأنسى فالضرب القاضية رقم أربعة أقول له عالم الملائكة أصريت يا شيخ النجار أن الله الواحد الأحد هو الذي يخرج من دائرة الزوجية ومع أننا نتفق في هذا معك ولكننا نختلف معك في أن هناك الكثير من الكائنات لا تخضع لقانون الزوجية كما أثبتنا سابقا وكما هو الحال أيضا في عالم الملائكة فهل يا ترى في الملائكة ذكر وأنسة؟ أراك تدخل مع الفئران في جحورها يا شيخ النجار أجبنا على هذا السؤال لو سمحت أجبنا على هذا السؤال اراك الان تبحث ما يعني مع الفيران عن الجحور لتختبئ فيها هل الملائكه عندك فيها ذكر وانثى انا عن نفسي عند النجار أتوقع كل شيء أتوقع ان النجار يقول نعم يوجد في عالم الملائكه ذكر وانثى وانا شخصيا لا استغرب ان قال النجار هذا الكلام فكل ما يريده النجار أن يجعل الافواه مفتوحه امام التلفاز هذا ما يريده النجار ناس يكونوا امام التلفاز مبهورين ما هذا كل هذا في قراننا ذره ونوي واصلح الدمار شامل والكترونات كهربيه وسالبه وموجبه وايونات كل ده يا للهول فلماذا لا نفتح أفواهنا دعونا نفتح أفواهنا إذن يا شيخ النجار هل عالم الملائكة فيه ذكر وأنسى أيضا ألم أقل لك يا رجل أنت في ورطة نعم أنت كذلك أنتقل إلى الضربة القاضية رقم خمسة عالم آخر قلت لنا في مقالك عن زوجية غريبة وهي زوجية الطاقة فقلت في رقم 16 الزوجية في شحنات الطاقة الموجبة والسالبة وأنت هنا يا شيخ النجار تقيس أي طاقة فقط بسالب وموجب وما كان يجب أن يفوت على رجل مثلك ان الكهرباء ليست فقط سالب وموجب وإنما هناك طرف سالس وهو المحايد فيكم كهربائي يا اخوة فيكم كهربائي بيعرف الكلام ده بيسموه الأرضي مش كده مش في عنديك ثلاثة السالب والموجب والأرضي او المحايد بالضبط هو استاذنا صوت الحق حينما تكلم الشيخ النجار عن الزوجية في الكهرباء لم يكن دقيقا او امينا فالكهرباء ليست فقط سالب وموجب وإنما أرضي أيضا يا شيخ النجار دعني أقول لك أيضا ما رأيت في الماء الماء حار وبرد كلامك ليس دقيق يا شيخ النجار لأن هناك الماء الفاتر أيضا له بارد وله حار وحتى الماء يمكن أن يوجد في ثلاث حالات سائلة ومجمدة ما رأيك يا شيخ النجار أين السنائية هنا في كل شيء كما قلت قال لنا أن الزوجية حتى في الأعداد هذا كلام الشيخ النجار فإذا كان يا شيخ النجار أنت تقول أن الزوجية الواحد والاثنين الواحد والاثنين فرد والاثنين زوج والثلاثة فرد والاربع زوج فدعني اسألك يا شيخ النجار واقول لك اذا يا ترى رقم الصفر هل هو فردي ام زوجي اجبني يا رجل طالما انت تتكلم ولا احد يرد عليك ها نحن نضع النقاط على الحروف مسك كل شيء الشيخ النجار حتى الارقام قال فيها زوجي وفيها فردي واحد اثنين زوجي سؤالي لك يا ترى الصفر زوجي ولا فردي وأنت تعرف ان الصفر هو رقم هام جدا في هذا العلم بالذات قلت لنا أن من كل شيء زوجين كل شيء قال لنا الجمادات والأفلاك وكل شيء زوجين نحن نرى شمس واحدة عندنا يا شيخ النجار مع أن هناك بلايين الشموس في الكون لكن في فلكنا عندنا شمس واحدة وعندنا قمر واحد حد فيكم شاف زوج قمر حد فيكم شاف جوز شمس طب أين هذه الزوجية إذن يا شيخ النجار يقول زوجية في كل شيء أشكرك عزيزي أشكرك يعني أين زوج القمر ما هو قمر واحد ده حتى عندك في القرآن سبع أراضين سبع أراضين يا شيخ النجار ها فين الأرض الثانية بقى الزوج هو واحد أرض واحدة ولا سبع حتى لا أطيل عليك الأمثلة يا شيخ النجار وأقول لك بأنك أكدت على أن كل مخلوقات الله زوجية معدى الله فقط فدعني أقول لك يعني أرضنا التي نعيش عليها أين زوجها ألم تنتبه للقرآن وهو يقول في سورة الطلاق 12 الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهنى يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أنت تضرب قرآنك يا شيخ النجار حتى السماء في قرآنك سبع سماوات وحتى الأرض في قرآنك سبع أراضي يعني ما فيه الزوجية فين الزوجية في هذه الخلقة يا شيخ النجار يعني حتى السماء خلقها الله دون أن يكون لها زوج آخر أو شريك ثاني فهي أيضا سبع سماوات جاء في سورة الملك ثلاثة حيث يقول الذي خلق سبع سماوات انطباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور سبع سماوات يا شيخ النجار وفي سورة نوح 15 وفي سورة الطلاق 12 وفي سورة فصلة 12 وفي سورة البقرة 29 يتكرر ذات المفهوم لا أدري أين الزوجية هنا يا شيخ النجار ألم تدعي أن كل شيء خلقه الله زوجين أين الزوجية في مقاييس المساحات والأحجام يقول الشيخ النجار هناك الطول والعرض طيب يا شيخ النجار ألم تتعلم في المدرسة أن إذا كان هناك طول وعرض فهناك ما يسمى بالارتفاع انا لا أدري يعني هل تخدع نفسك أنت يا رجل مش درفت معنا يا أخوة طول وعرض وارتفاع لكل آه يعني آه شكل له ثلاث أبعاد أي شكل يا شيخ النجار ولا أنت الحكاية دي ما تعرفهاش الموضوع ده أنت ما تعرفوش ولا أنت بس تعرف طول وعرض عشان تقول زوجية زوجية زوجية لا عزيزي ان كان هناك طول وإن كان هناك عرض فهناك ارتفاع أيضا لا شك أن هناك الكثير من أمور الحياة لا تخضع يا شيخ النجار للزوجية التي ادعاها القرآن والتي تريدها أنت لتغطي على خطأ القرآن في ادعاء هذه الزوجية الشيخ النجار عارفين بيعمل أي يا أخوة النص القرآني الذي فيه خطأ علمي هو دل بيتعامل مع الشيخ النجار يأخذ هذا النص القرآني الذي به خطأ علمي ليغطي على هذا الخطأ انظروا هذا إعجاز علم هذا النص الذي يتكلم عن الزوجية ليغطي على هذا الخطأ العلمي وهو يعرف أنه ليس هناك زوجية في كل شيء فأنا أترك لكم المجال لتتأملوا في هذه الحياة لتروا أشكال عديدة جدا من كما اشار الشيخ نجار إلى هذا الأمر البعيد غير الوارد في الكون الذي نعيش فيه ما زلت أقول لك يا شيخ النجار استيقظ يا رجل فأنت في عصر العلم الذي لن يقبل أسلوبك وطريقتك هذه في البحث على الإطلاق لن يقبل يا شيخ النجار بأي حال من الأحوال ولذلك يجب عليك أن تنتبه وإلا فأنا أرى عدد الأحباء المسلمين الذين بدأوا يعني يتنبهون لأغذوبة الإعجاز العلمي يزدادون كل يوم دعوني أسألكم سؤال هام جدا في هذا الأمر سؤال خطير جدا مستعدين للسؤال اللي مستعد للسؤال كده يكتب لي رقم سبعة طيب أشكركم أشكركم جزيل الشكر هذا يكفي هذا يكفي هذا يكفي يا شباب الرجل والمرأة عددهم اتنين بيسموا ايه الرجل والمراه بيسموا زوجي مش كده زوج الحمام كام كام فرده زوج الحمام كام فرد اكتبوا لي كده لما اقول لك جوز حمام او زوج حمام عددهم 2 صح طيب زوجي حمام كام عددهم 4 تعالوا نشوف بقى الخطا الذي اراد النجار ان يغطيه في سورة الزاريات 49 ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون يعني اربع يا شيخ النجار يعني مش اتنين لو كان القرآن دقيق لقال ومن كل شيء خلقنا زوجا لعلكم تذكرون لم تفهم يا اخ طاهر كلمة زوجي عن اتنين الفرد فرد والزوج اتنين فلو كان القرآن دقيق ويعرف ما يكتب لقال ومن كل شيء خلقنا زوج يعني اتنين ذكر وانسى الزاريات 49 عزيزي لكن هنا يقول القرآن في سورة الزاريات 49 خطأ علمي كبير وخطأ لغوي ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ما هذه الكارثة هذا هو العجاز العلمي يا شيخ النجار سورة المؤمنون 27 سورة المؤمنون 27 فأوحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين إثنين من كل زوجين معنا نوح لم يجمع في الفلك من كل زوجين اثنين ولكن من كل زوج اثنين من كل زوج واحد واحد لكن القرآن كاتب القرآن لم ينتبه أنه يكتب زوجين من كل زوجين اثنين وفي سورة الرعد ثلاثة وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهار ومن كل السمرات جعل فيها زوجين اثنين الزوجين ليس اثنين الزوج اثنين الفرد واحد الزوج اثنين أما زوجين اثنين فمعنى ذلك أربع يا شيخ النجار وجعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي سورة هود أربعين أمرنا وفارت النور قلنا أحمل فيها من كل زوجين إثنين إذن أنت في ورطة يا شيخ النجار والقرآن أيضا القرآن في ورطة الآن أمام إشكالية لغوية وعلمية علميا لا يوجد في كل الكائنات والمخلوقات الزوجية كما ادعيت ولا يوجد في المساحات والأطوال وغيرها لأننا بنعمة الرب يسوع أثبتنا لك يعني عدم صحة كلامك لماذا نطرح هذه المواضيع يا إخوة صدقوني أنا يعني لا اهتم من قريب ومن بعيد اني اناقش الشيخ النجار لاني اعرف ان ما يطرح من مواضيع يعني مواضيع لا ترتقي الى مستوى الرد لكن من اجل الاحباء المسلمين المغيبين فالشيخ النجار حينما يدعي الزوجية في كل شيء بكل بساطة ان لم تتفق معي في ان هناك خطأ لغوي في القرآن فعلى الأقل بد أن تنتبه أن هناك خطأ في كلام النجار أن هناك إعجاز في هذا النص أحبائي المباركين أشكر لكم تواجدكم معنا أشكر أستاذنا المبارك is only way بإعطاءنا هذه المساحة من الوقت لمناقشة هذا لمناقشة هذه الموضوعات الهامة الحيوية وأهنئ الأستاذ Only Way وأهنئ كل الأحباء الموجودين بترقية الروم إلى عدد أكبر من الخمسمية نشكر الربي يسوع مصليين ان تكون هذه المساحة فرصة للأحباء ان يتواجدوا معنا بصورة مستمرة حتى يصل إليهم الحق الذي حرموا منه شاكرا الأحباء اللي بيساعدون في التسجيل الأخ روماني والأخ سيف الكلمة والأخ عوضين والأخذ المباركة شاكرا أحباء الأدمنس الموجودين معنا الذين يتيحوا لي هذه الفرصة وأنا مصر دائما أقول أني أصغرهم ومن أجل اتضاعهم ومحبتهم فقط يعطوني هذه الفرصة وشاكر الت... يعني أدمن التكست بصورة خاصة لأنهم بكل أمانة يتعبون معنا للحفاظ على هذه الغرفة كما ترون التكست أمامكم فبشكرهم شكري جزيل خاصة بعد هذه العددية الآن فأعتقد أن مجهودهم سيكون مضاعفا من تبقى لي لأشكر أشكر محبتكم واستضافتكم لينا وأشكر سيدي وإلهي ومخلصي وربي يسوع المسيح الذي يعطينا هذه النعمة لمناقشة مثل هكذا الموضوعات ولكم من قلب يحبكم ويحترمكم كل تقدير اذكرون في صلواتكم ولإلهنا كل المجد إلى الأبد آمين Ďakujem